السلام عليكم. فادي قرات في شرح الأصول من الوصول. فضيل الشيخ محمد بن صالح بن حنيم رحمه الله تعالى وصلنا إلى القياس نعم. سبيل الله عالمين شبل زيدان الله الله الله عن الله بين الله اكملت هذه الجامعه المصيح المصيح في التينيه تصارع والاصل المطيق اير وشك تطفر في طريق الجواري من جنوب التخليل او صححه او كذلك أو, او غيرها وعندك المعنى الذي نعم إذا القياس هو أربعة اركان عندنا فرق عندنا أصد المقص عليه عندنا حكم شرعي من وجوبنا وتحليمنا وكذا عندنا إلا اقتضى الحاقة الفرعي بالايه بالاصل. لذا أنا عندي مسألة من المسائل سيضارح حكم الشرعي فيها هذه المسألة لم يرى فيها نص بعينه، لم يرى فيها نص بعينها فأنا أقص على ما جاء بها ايه؟ ما جاء به النص لأن العلة واحدة بينها المسألة التي اريد ان أعلم فيها وبين المسألة التي تأقيس عليها وطبعا قياس هذا المحافظ الشريعه ومما تميز به اهل السنة والجماعة وذلك لأن القياس يوسع ويثري الأحكام الشرعيه لأن مسائل المنصوص على أحكامها قليله، فلو قلنا رياض القياس وقارن في الحرج ما اشتبه، لو قلنا القياس يعني ليش كل مسألة ورث فيها نفس كل مسألة فيها نفس كل مسألة فيها نفس لا المنصوص عليه الشريعة إذا قيس بغير المنصوص مش قليلة جدا جدا أما الغير منصوص في نسبة كبيرة جدا جدا زي المتواتل والأحادي شوف كم المتواتر في الشريعة وكم الأحادي كذلك كم المسائل المنصوص على الأحكام وكم المسائل التي الحقناها بالمنصوص عليه وبالتالي بقيت هنا وبقيت شريعتنا شريعة من إعطاءه مع غير أزمنة الناس وكفترة ما يجري على أيدي الناس لو تأخذ باب واحد في باب البيوع باب البيوع وتشوف الصور اللي فيه التي احدثها الناس دي تحتاج إيه دي تحتاج مجلدات كثيرة جدا اللي هي المسائل غير منصوص عليها لكن انت بتقول شك هذا بالمسائل منصوص عليها كم هي المسائل اللي فيها غرب كم هي البيوء اللي فيه جهاله كان يا بيع اللي فيه ضرر كان يا بيع اللي فيه ربا كان يا بيع انسان مقامره وكل ده مش منصوص عليه لكن كل العلم اللي احنا هنا الان اللي ده منهي عنه لعله مقامره بمنعه الا لضرر ممنعه لعله جيرانه ممنعه ضرر اللي هي الحاجات المنصوص عليها الصغيره دي احنا الحقنا جميع المسائل بناء على فما ما احدث الناس الان في السوق في بيوع نقول إيه نقول حرام ليه هات النص انه الشقه ما ورد فيها به النص ان بالنهي عن الغرض شقه بالنهي عن الجهاد لانه توافر فيها نفسه العيله ولهذا والحمد لله لا يمكن قط لا يمكن قط ان تحدث مساله في دنيا الناس لا جواب لها شرع ممكن تقول لها لا عند العالم الفلان عند العالم الا لكن الأمة يقطع عليها حكم هذه مثلا مستحيل سلما وحربا وبيعا وشراءا ونكاحا واي شيء أي مسألة على وجه الأرض عند الصيادين عند البيعين عند الاطباء عند المدرسين عند المهندسين أي مسألة تقع على وجه الأرض فيها النص فيش مسألة أبدا واحده بشرب عندها بط في الـ الـ الـ الـ البيت عمارة ضغط الذكر الباص عشان يبقى كده ينفع ولا ما ينفعش واحد عمال حلاق حمير مش حلاق بقى ده انا ازهق حلاق حمير بيحرق الحمار ويزينه يجوز ولا ما يجوز واخد بالك اي بيع السبلة بتاعت الدجاج والفراخ تجوز ولا ما تجوز انت داخل مع كل واحد في مجال ومع كل واحد في عالم ما مسألة مساله اسمها لا تعلق بالشرع بيها لكن ممكن اقول دي مساله مباح ومباحه لان انا عارف الشريعه عارف ان ما يتعلقش بيها ولا وجوب ولا كره ولا استحباب اقول الاصل المباح يبقى حتى ما أقول دي مباح دي مباح لان النص لان الشريعه وربط بالإباحة فلما ما في تحريم ولا في منع ولا في وجوب ولا في هبابي بالأصل إنها إيه عن الإباحة إنما ما فيش مسألة أبداً قط يمكن إحنا لنفسي فيه ولا أهل العلم يمكن إحنا لنفسي فيه أبداً مستحيل ما في مسألة طيب إزاي الكلام ده معين المنصوص عليه قليل بهذا الباب العظيم ألا وربطه ده إيه القياد ولهذا انتقض الأئمة وانضر الأئمة فالرد على من أنكر له حجية القياس وصاروا أن يكون في ذلك الكتب الخاصة ويبعون كتب الأصول كلها هذا القصة وهذا الباب على وجه الخصوص طيب نعم. أما المسؤال الثاني والمطارق الأساس ومن ثوى الثالثة ينصيب إنه مبريض فإنه عند التامل لا يخرج عنها هذه الأفضل والمسؤال الثاني ما على وقوله وفضل على حلال دليل شعري احذار وسنة يعني فضل على حلال سياس دليل شعري لا يقول وفضل على وأقوال صحاء وفضل على حلال في دليل لا تقول في حلال يعني وعلى إلى حجج السياس وحكم السياس يتبعون الشيطان نعوذ بالله لأن أول قياس والشيطان لما أمر الله بسجود لأدم قار وآدم ده كان صحيش يعني إحنا أقولنا بعيده عن القياس عشان صحيحة نعم فالسجود يقتضي ان يكون الساجد من المسجود له فأي من جم من من خلقه هو أن هذا السين وشيطان قالوا فأول من قال الشيطان فاحتج السين فاستجاب الشيطان وأهل مورومين فقالوا من السين جميل الشيطان. بل إننا نقول ما أطرح الشيطان بمن أنكر القياس يعني الشيطان يفرح جدا بمنكر القياس لأنه يضيق عليه يضيق عليه حتى جعل من أقوالهم أن من بال في إناء ثم صبه في الماء الراكبي أنه يجوز وأن المنهي عنه أن يبول في الماء نفسه أن يبول في الماء نفسه نعم أو أن الذكر إذا استؤذنت فتكلمت وقالت أنا أريده أن هذا لا يصح لانه يتعين عن الذكر أن تصب فإن تكلمت لا يصح اليس يفرح الشيطان مثل هذا التضييق وهذا الفهم الضيق يفرح الشيطان لكن الشيطان يحزن بقى من يعني ويتغير من العلماء الراسخين الواسع المدارك الذين يلحقون ما جد من مسائل بمكان وهذا من اخص انواع الفقه والاستنباط هنا بقى الشيطان يتغير لان وجود الواحد من دول في الامه وجود واحد من دور في الأمة أعظم من وجود الجيوش الجرارة المدككة بالأسلحة واحد من دور في الأمة أعظم لأن ممكن جيب جيوش جرارات ويلعب بها في عبودية الله وفي اعتقاد في الله سبحانه وتعالى زي الجيوش الجرارات في العالم كله عندنا أقاصي من الأسلحة لكنهم يعني فارقوا الرأي. زي الجيوش الأمريكية زي الجيوش البريطانية زي الجيوش جيوش لكن هي جيوش للشيطان لكن لما يجي عالم واحد يلقي لله سبحانه وتعالى به الأمة نعم أنها يحتاج للسياسة على السابعة الشيطان والذي السابع الشيطان, الشيطان أمر يصدود لهذا فنحن نواتقهم لأن, لأن, لأن هذا السياسة ليس بجوجة هذا سياسة في مباروات النقص في غير صحيح فاسل غير فاسل ونحن نواتقهم على هذا. زي ما قلت تكلم مثلا تناقش المسألة من جئة الأدلة وكذا وهذا إنسان مرموخ في الدولة خريج متخصص ولكن لما تتكلمش لا يمكن يكون معاك الحق فأنا الدكتور وإنت ما أنتش دكتور يبقى الحق لا يمكن يكون معاك نقوله بالضبط زي ما قال أنا خير الفرصة من الخرطة من ناجه فرقتهم من إيه من نصيف وده دليل يعني على ترجح قولك لأنك أنت دكتور نعم وقال الذين كفروا الذين أمانا لو كان خيرا ما سبق هنا هو ذا القياس الصحيح نعم واما قياسي صحيح دل على احتماله الكتاب والسنه وصوال الصحابه فان ذلك ليس اتباعا للشيطان ولكنه اتباع للشريعه ومساكت ادله واضحه ثم انهم احيانا يثبتون القياس في بعض المساكت ويعرفون ان يتطرقوا واحيانا يجمعون القياس على وجه يقصفون عاده العالم يقولون هذا اذا ضحى الإنسان بطقم الوقت ثلاث اشهر أجزاء. وإذا واذا ضحك نقلي لا يندى بل يندى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسموا الانسان الا من تعفوا عليه كل فتستقوا جاعه من البطن فيقولون قد شبعت من من بطني فقالوا شبعت لا تنسى هذا يؤكد يعني فيكون من ذبح الضأن له سته اشهر يجزئه ومن ذبح ما له سنه لا يجزئ اليس هذا يضحي يعني أن نقول هذا الكلام الذي يخالف جميع ما عليه العقلاء فان هذا اذا جوازت الشريعه الذبح لما له سته اشهر اذا ما له سنه ألا يكون من بدي أولا ثم يسأل الصغير مسألة. إذا جوز الشارع مره ستة أشهر يبقى ملو سنة وملو سنة ثان. جوز البقش بالإبل لها سنين يبقى لها سبعة لها ثمانية لا شك فهذا ان يا فنظر في قلائل تقول ليه كلينها الزوج زي قارعه لا ونعم ونوره واصبت النظر الله والحسن لئلا يصرا برات طيب قال لا يمكنها في هذا الطول اه ازاي قال يبقى بالتالي من حرج لو عندنا النهارده في العصر يبقى كل البنات اللي عاملين البنات اللي عندنا فيش واحدة بتحط وشها في الارض النهارده وبتنكس وتسكر يبقى على هذا الكلام كل بنات العصر على قول المحذب أن ينفعش أن عليه عليهن ولا تُخصب المرأة من هنا ولا تُخصب الخطوة يعني أن نعم وقال لو مسكتوا بقى منطوقوا يجيبوا تقول له أنا له. يبقى نعم فالاول ذا يتوّل والثاني يتوّل لهذا قالوا بإذن الذي لكم الظالم عليهم قبل مصار إذنها صناتها وهذه حيث لا على كل حال لا شك أثناء من المسلمون إذ أخطروا ولم تأكل وإذ أخطروا ولم أحشران من ولا شك أثناء من المصار خير خيروا هم من يقللونها ضائعة على المصار لان هؤلاء تنسكوا بالظالم وإحكم لا, الذين أشتغل أشتغل لأ في الذين يقدمون الرأي على النص عشان تظهر منه فوقيه من أصحاب الرأي هم الذين على ذلك هم جرّوه صوابا في هذا المثل في علم الكلام فلا نريد الذين يقدمون الرأي على النص ولا نريد الذين يتمسكون بظاهر النص ويعملون به مع وجود نصوص أخرى والتي تبين المراد من هذا النص فيتركون الفهم الصحيح لهذا النص والفقه فيه ويتمسكون بالظاهر ويتركون ما فيه من علم وكذا فلا, فلا نحن مع هؤلاء ولا نحن مع هؤلاء ولكن نقول كما قال سبحانه وتعالى وإذا جاء امر من امن وخوف يلاع به ولو أردوه إلى رسولي وإلى أوليه أمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم وقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل الثباط وأولي الألباب الذين يمشون على القواعد الصحيحة السليم نعم على وليال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقد شك في المرأة حينما أتت بولد للمرأة لا يشفي أولاده لا يشفي أولاده لكن الناس مضل عليها. على هذا على الكلام ما رأيت صاحب إبن القف قال هلنا رئيس يا ابن كذا؟ هل أيوناء؟ قصر من إن المخالف في اللون؟ قال على نزع هذا نزع قال وهذ؟ أيه لا على هو يبقى قاتل ففرما ما, ما في غرام هذا عليه ماشأ الله لحمان يلبث تحليلات ويرعم المشعر في إيه وإضراء ال يعني هالمشبوهات طبيعي لما تطلع مشكلات في أي بخراف سبها ويرعم لا وإنما هذا بالعقل هذا الصنابع جريء نعم. على بدليل الكتاب الامور نعم ووزن أمور والقياس وكذا دليل على مشروعيه القياس وهذا شرع الاصل الشريعه أن الشريعة لا تأتي بالتفريق بين مجتمع ولا بالجمع بين ولا بالجمع بين المفترق ولهذا قال العلماء الفقه أن تعرف الجمع والفرق نضعونه كذلك الفقه أن تعرف الجمع والفرق إن هذا مجموع بينهم على أي اساس وهذا فرق علينا يا ولهذا تجد الاصوليين يعني سابلو بدقتهم في في التصنيف والتاريخ يحط حاجه اسمها قواعد فقهيه وحاجه اسمها قواعد اصوليه وحاجه اسمها فروق ففاجئ تصنيفات في الفروق بس في الفروق وتاجي التصنيفات في القواعد الفقهيه تاجي التصنيفات في القواعد الاصوليه فعندنا فرق وعندنا قاعدة وعندنا ضابط كل دي أحوال دقيقة جدا الأصوليين اعتنوا بي في ضابط وفرق بينه وبين القاعدة في قاعدة أصولية يفرق بينه وبين القاعدة الفقهية. في حاجة ما فرق لهذا قالوا الفقه ان تعرف في والفرق امتى تجمع وامتى إيه تفرق ان في مسائل ظاهرها التشابه وأن التشابه حكما وحيدا لكن في فرق في فرق هذا الفرق اوجب الاختلاف في الفكر وفي مسائل ظاهرا نافيا فروقات لكن ان دقت وجدت المناطه واحده اجمع وده طبعا محتاج ايه يعني دي الدرجه العليا للعالم ايه وصل اليه زي في الحديث اذا عرف ما يجرحه به الراغي وما يضرد به الحديث وما يقبل وعرف العلم الخفية خراف وصل إلى الدرجة التي حكم به ولهذا يصلون إلى درجة سيراتي سيراتي اللي بقى الحديث والنظر فيه ونقده ملكه كذلك الفقر الفقر أن تعرف الجمعة والفرق معرفة الجمع والفرق لا يتأكسى إلا بالقياس ومعرفه الصحيحه انت هتجمع دول بحكم واحد ازاي الا لما تفيش داع على داع على داع دا. واتفرق ازاي لما تعرف العله وان العله تختلف بين ده عنده. يبقى الفقه ان تعرف ان ايه والفرق فان الشريعه لا تجمع بين المتفرق ولا تفرق بين المشترك نعم فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا كما فعلنا أول قرض نحيه، وقولوا والله هذه أرض لأحد كبير كهذا، فتقول أن هذابا لين فأحيينا في الأرض بعد موسى كبار المجهود. نعم، ده مثل مضروب على القياس، مثل أزورد دل على القياس، فكما أن الله سبحانه على يحي الأرض بعد موسى كذلك يحي القلوب لاح الأرض بالماء فنمسك القلوب بالوحش. طيب نعم. وشبه الله الكتاب؟ نعم فهذه الأدلة واضحة بالكتاب ولكن تدل على القياس فقال سبحانه كما بدأنا أول خلق نعيش. إذا كنتم تذكرون البعثة وأن الله غير قادم على إعادة وأن تقرون أن الله سبحانه وتعالى له في الخلق فمن أقر ببداءة الخلق لا يفع إلا أن يقر بإعادة بالقدرة على إعادة الخلق بل هو اهون وكله هين على الله سبحانه وتعالى لأن البداءة اعظم من الإعادة فإذا اقر به البداء وأن الله سبحانه وتعالى لا خلص غيره فلا يفعكم أن تقولوا لأنه أيضا قادر سبحانه وتعالى على الإعادة فيه. طيب ومن السنة ومن السنة الله على وقال يبقى, يبقى المرة لما سالت هل, هل تصوم الزين هل تصوم عن امها ولا لا فالنبي قصها دي مثال على اساس ايه لو عليها دي ولا مش هسديه اه هسد خلاص يبقى ده حق يبقى نعم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ورد عليك ورياكم اسود فقال هاك حجره قال نعم قال هاك الورقه قال حب قال هذه هي الامور قال نعم قال ترنا جالك قال علمه هذا وحب قال احضر عدم ان هذا اتبعه وحب زي الحق فيه بلس ولا انت تاخد الجمل اللي عندك وخالف الوان وتقول يا جماعة اللي ضيع له جمع عمرك ما تقول شك ما تقول فقد استقر العقلاء على ابي ممكن يرجع الى سلالة والى نسل قديم كذلك هذا الوقت ولي تجد بعض انا اكترى اخي عنده ولدان دا اسود نوبي نوبي زي بتوع, بتوع مش يعني اسود مثلا ما. والثاني ابيض هذا اسود وهذا ابيض وكلاهما لابن واحد وام واحده فهذا معلوم معروف فعلو نزعه ايه ومن اقوال الصحابه ومن اقوال <تصفيق> ما عن بن من في كتابه قال عليه من عليه في عمدان ثم طالت الحبوة عندك وعندها ثم عدت في مطار إلى حدها الجزاء وأشدائها كشف قالت القليل وهذا كتاب الجليل فلصطر على فاعه للفضول وهذا نص صريح في القياس قال ثم الفهم الفهم فيما أدل عليك من واضح عليك مما ليس في قرآن ولا سنة طبعاً ما فيش حاجة اسمها مش في القرآن والسنة، بس مراد عمر دل على يعني نصاً تصريحاً، لكن إحنا نرجع كل شيء القرآن والسنة، لكن فهمه وقياسه والحاقة فهل يا أطرواء عمر يخترع هذا المنهج نفسه مستحيل، مستحيل، ولكن عمر يعرف مراد الشريعة. ثم إننا نقول دي بغاية الثقة، يعني بعض الأقليات وإلحاق الأحكام وهذا. غاية الفقه هو ده فقيت وهذا لا يمكن يعطي بين يوم وليل قبل مثل هذه المسائل والنظر والدسقة والاستنباط لا تأتي بين يوم وليل لما دي عايزة ظهر طويل في التعلم حتى يصل الإنسان إلى هذه إيه <تصفيق> إيه الدرجة الفاهم الفهم نعم طيب وحكى المزني وحكى المزني وحكى المزني وحكى المزني يريدوا ان اسمعوا على حق اخوان قبل ما تكون قاعده شرعيه اللي هي نظير الحق حق ونظير باطل دي قاعدة عقلية يعني دي عندي جميع نظير الحق نظير البطل باطل هذا معروف يعني قاعده فعلامنا في نحن هنا ونطبق طيب قال شروط القياس شروط القياس للقياس شروط منها اولا ان يطابق دليل أقوى شيء فلو احتوى طلعت نقوى على قواعد صحه اذا قلنا القول صحابي رجح ويسمى القياس المفاضل ما ذكر فلا نعم أن أداة جمسة عدم الأحكام الشوائحة وإذن دليل ذلك الكتاب الضالي وزنة من الله عليه وزنة وأقوال فرحات من الشرطان وعنه وكذلك السياسة لا يبقى شروط ما قلت من إذن لأن الشخص هو الذي من المجلسة في المجلسة تطوره ومن شروطه وعند همنا قلنا أحنا يصادم سليلاً أقوى منه على الطول بيأسها من أبساً فلهذا نقول ان لا سليلاً يصادم أقوى منه فهي هم القياس فرق القياس فهم هذا الاستنباط ولا فهم الذي إليه فهو خاطئ غلط لا يصح فما اذهب اليه من القياس شرطه قبولي الا يصادم ايه نصا ليه لا يصح مصادمه النص بقياس او بدليل كالإجماع أو قول الصحابي بشرط الذي لا يقام مقابل قد الشورى فإذا جاء كان يخالف هذا نقول لا نقدم الدليل الثاني هذا سواء كان من نص او من اجماع او من قول صحابي بشرطه نعم طيب ان يقال مثال أن يصح أن تزوج المرأة أشياء نفسها أصف <تصفيق> على التموين المرأة وضع نفسها بغير لا المالية بغير نعم يعني هذا تزوج نفسها اعتباراً بصحة وده كلها تصرفات فالحق بالتصرفات المالية كذلك ما يتعلق بالزواج فإذا كانت عندها أهلية لأن تبيعه تعقل والبيع عاقل إذا برضه تعقل الزواج لأن الزواج عقده طلع مبارغة ورشيدة وعاقلة نعم. الله لا نكاح إلا يبقى من قلش المرأة تزوج نفسها ليه لأنه لا نكاحة إلا بوضع لكنهم يقولون لك طيب لا نكاحها يعني كامل لا كامل إنه مش لا نكاحها صحيح وعليه فيجوز إلا إننا نقول إلا يتولى عقدها رجل نقول لا لا نكاحة يعني لا نكاحة صحيح والدليل ما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما مرأة نوكي بغير اذن واليات النكاح باطل باطل باطل هذا لا يثقل في نفس الكمائه باطل باطل باطل يبقى إذن دل هذا على انه لا يصح هذا النكاح لا يصح هذا النكاح ولا تزوج المرض نفسه فيلقين طيب اليس هذا يقاس عن بيع تقول البيع تصرف مالي ورد الشرع بالاذن فيه انما ذا غير فلا نشق ما ورد النص بجوافه بما ورد النص بمنعته ونقول ان وحده عقد مع انا انت ليه اهملت تفريق الشارع الشارع فارق بين هذا عقد بين هذا العقد ما جلت مصرا على القياس هذا قياس ايه هذا قياس الفاسد الاعتبار طيب انا ان يكون شرط ثاني <تصفيق> أيوة. حكم إحنا قلنا ان بقى بقى يكون حكم برقص السبب ذا أو إذناء كان ثابتا بقياس لأن يصدق بقياس يكون حكم الأصل قلنا بقى صيد. يكون الأول ثم ننقص مجيشة على أوهاب وقص على أوهاب وخيالات لازم يكون الاصل بالخيص قوي جامد نعم أن يكون مع حكم الاصلي أن يكون حكم الاصلي ثابتا بمصر أو ثابتا بخياس لأن يصحي الخياس عليها وإنما يصالف على الاصل الأول لأدى خدوع علام لأولاد ولان خياس الخائف وإنسى عليك قد صحيح على الخائف على الاصل تطوير بلا ملتا يكون هذا طبعا معروف يعني أقول الشرط الثاني أن يكون هذا الأصل إيه؟ ثابتاً بنص أو إجماع إن كان تبط بقياس لن نستحق قياس عليه لن على قصة أصل على فرق ثم بعد ذلك لابدنا هذا الفرق على أصل فلماذا هذا التطوير فقالوا لابد أن يكون هذا الأصل ثابتاً بنص أو إيه او اشماء كان ثابتا بالقياس يعني بينا مقيس على قياس طبش القياس ده كان مقاس على أصل ثم نوضع للأصل معي لأن هذا كان أصلا ولأثنى قياس الماء المقاسة على المناجي جعله الأصل قد يكون غير صحيح فتكون صدح على غير صحيح تمام ممكن أن أقصنا على القياس اللي أقص على أصل تكون قياس غير صحيح ولبيت على قياس غير صحيح معي ومحاك السلسلات انا سير على القرء ثم القرء ثلاثة يكون ثلاثة أو وهي أو أجل أجل لأنه أصل. طب انا على الاصل أنا انا على على ثانيا يكون عليه ثالثا أنه مطويل بلا فائدة مثال ذلك نسان ذلك أن يقال <تصفيق> يجري في القواة قياس على الرز ويجري بالرز قياس على الجر فالصياس مالفباً قائد ويجري في القواة قياس على الجر يقاط على الأصل الثابع تمام يعني خلي بالكم يعني مثلاً يجري مثلا. الربا مثلا في الجنيه قياسا على الدولار والدولار قياسا على اليورو واليورو قياسا على الدرهم القطري أو كذا وهذا قياسا على الذهب والكدر تقول لي أنا فاضي خلاص لنقصنا تحليل الجنيه وكلما تحرين الجنيه قياسا على الذاب والفضة لعيلة الثمنة خلاص لتات المسألة إيه بقى الجنيه على الدولار والدولار على اليورو واليورو على كلها واحدة طويل ما في فائد نعم طيب هل هو غير صحيح شكلا أم غير صحيح يعني قياس الفرع على الفرع ثم الفرع على الأخر. يعني من أقول مثلا أنا بقول بأن الربا بيأتب في الجينية قياس العرب دولار والدولار قياسة اليوروك قياسة وكذا وهذا قياسة على الذهب طيب منع القياس هذا هل هو لمن شكل نفسه العلة في الشكل وإذا تطلقنا فيش فإذا ولا من جهة الحكم معنا تؤلم أنه هو غير قطيع مشكلة أم غير قطيع مشكلة الجواب نقول غير صحيح بشكل وحكمه لأنه لقدمنا في جهة الإجراء أن قياسة في جرحة أفضل في الثاني قد يقول غير صحيح وحين لا يصح الحكم نعم فالصياس الثاني صحيح بشكل وحكمه فنحن نقوله هو لا تفضل هذا الصياس فلنفع الى طريق الأول هو نعم <تصفيق> وقوله ولكن القوس ينهذب في القوس لا يصح البرق على اقصى في و المراقب ترى في بداية القوس قد نقول يشتد هنا في يجل على الرص و في على البرق فبين عصمه سياسه اخرى على البرق وهي ده هيتكرر في حتى الى الاصل الأول؟ نعم لأنك من وثانيا تكون قد بنيت على أصل ثابت لا ممكن على فرض يوم هذا يقول لك لا انا مش موافق على فرض أنا مش موافق أنت عندك البدايه أنا, أنا مش موافق على فرض لا وافقك على حر. يبقى أنت إيه؟ ارجع إلى الأصل. نعم 3 أن يكون الحكم الاصلي علم عله يمكن تسعر يمكن ما بيتحكمش في الطور ديما لان كده تكون متصل لا كل الثلاث ساعات نعم يعني نعم نعم نعم القياس من اق찬 القياس احنا عندنا في الفرع كان في الحكم كان في العلة كذا. نعم قول هو الشرط الثالث أن يكون الحكم الأصل علّة من محنون يُطلق بعض يُطلق يكون ولكن هذا غير مخدام لأن أمام تُطلق من الحكيم يعني أن يقول العالم أن يكون الحكم الأصل علّة وبس. لا يقول لأنه ما في أصلاً أحكام إلى لها علم لكن العلم هذه إما تكون علومة معقولة وإما تكون تعبذيك نعم الحكيم وهو الذي يرى موضعها سبحانه وتعالى فلا فيه فدمة. ولكن ليست كل حكمه معلومه ولهذا نقول يكون الحرور في الاصل عزة في المحلومة نعم لذلك اوكله عزة فقط وانا حيث يوجد في احكام الله ما ليس له عله وليس تقوله كذلك فكل احكام الله لها عزة فكل احكام عن هذه العزة. واذا عن هذه ليس هنا فيه من التعبّل فقط واحيانا يجدوا الإنسان للطارق للعبّل تبداً للذهاب وهذا حسن يعني أن الدور للطارق للعبّل من الفتائل التي خفّ حكمتها فهو الحسن الكثير من محاوله اثبات عله قد تكون وهذا لهم أولاً أن نعوّل الناس على تمام الاستثناء للإنسان للعبّل ورأتنا طيب وقولا أن يكون لحكم الأصل علاقة معلوم. وقوله أن يكون لحكم الأصل علاقة معلوم. وألم لماذا تستطرق هذا الشرخ الجواب يمكن أن تحق بين الأصل وبين الأصل وبعض الشيء ولهذا نقوم أن منذ ياسا الحق بعض الأصل في حل الحجة للألحة التي ألينها فنبدأ أن تكون علاقة معلومة عشان ألحق الفرع بالأصل وانا بلحق بلحق على, على شراك في العلة اذا كنت عارف العلة ازاي هاتم للحق هذا فلابد ان العلة وإيه؟ فلا تكون العلة هو ايه نعم فلابد ان تكون العلة وهو المضيف عليه معلومة من وبين أجل أجل مع صارحتينا إذا لابتتحق العلة في صارح لابتتقى الثياب ذلك يقال؟ لكن يا عامتي يأخذ على هذا خياسي الخلوصية لأن حفظي ليس لا في المحيومة وإنما تعبرين وعبروني على المشهور نعم أنا أنشك النعامة بالبعيد المشابهة بيننا بين النعامة وبين البعيد نقول لا لا نش. ليه احمنع العله العلة في الأمر الوضوء من لحوني الإبل، ولهذا تمس العلماء علنا لكن لا نجذب أي علة منها، هذه كلها احتمالات، هذه كلها احتمالات، ويبقى القول بدون العلة أبوية هو القول الأقوى والقول الأقوى نعم، وبالتالي لا نرشق على الإبل غيرها ولو شابهها في في الشر نعم نعم تكون علته <تصفيق> أن تكون علته مشتملة على معنى مناسب للايه للحكم يعلم قواعد الشرعي اعتبار كلاسكار في الخمر فالخمر حرام لعلة الإسكار مش لعلة كونها سائلة ولا لعلة كونها مثلا رائحة كذا أو لعلة كونها كذا وإنما عرفنا العلة في الخمر ونهي الشرع عن ذلك وهو علة الإسكار. الإسكار وبالتالي نرشق بالخمر كل ما كان فيه هذه العلة فكل ما يحصل به السكر نتيجة لذبة فإنه يكون حرام فيخرج بذلك البنج فالبنج يحصل به ذهاب للعقل لكن ليس على وجه اللذة والطرب أما ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب البرشام والبدرة والحؤن هذه الأشياء التي تحدث الإنسان طرابا ولذة تكون حرام. أي كان باعثنا أي أن كان نوعها أي كان صفتها ما لا انا ما أنفقش مثلا البذرة بالخمر لأن الخمر سائلة ومسكرة فيكون المحرق أن يكون مسكرا سائلا نقول أما أن يكون مسكرا فنعم أما يكون سائلا فاعتبار هذا الوصفين ما فيش اعتبار للشر في الشر وده اللي يسمى عند الأسليين بتنقيح وتحقيق وتخريج المناطق ننقح المناطق وتخريج وتحقيق لأنني بديل الحاجة وببين أوصفها الموجوده وبعدين أسبر هذه واشوف وشوف إيه الوصف المشارع على خارير حق ثم اعتبره عله فيه في هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل المجامع في نهار رمضان بالكفارة المعينة هذه طيب هل العلة الآن في الأمر بالكفارة لو فسد الصوم فسد الصوت واخد بالك ليه هل لي لي لي لي لي كوني جامع ولا مثلا لكوني مثلا اتى المرأة في فرجها فلو أتا في ذبورها لا يترقب الحكم وهل تكونيها مثلا زوجة فلو اتى امرأة غير زوجة يبقى ما ترتبش الحكم ايه الوصف للشارع عمر عليها هذا فده اللي بيعرض ان للقصوليين تحقيق المناطق تنقيح المناطق وتخريج المناطق انك انت توصل في النهاية للعله المنضبطه الصحيحة اللي تعرض لك حكم وتطرح بقى كل اوصاف التالية تطرح كل الاوصاف الثانيه الشارع نعم او امر بغسل من بلعاب الكلب هل لانه مثلا له حجم معين هل لإنه له له زي هل لانه مثلا شعره كذا هل لانه رأسه كذا هل لانه صوته كذا فتلحق به غيره مما في الصوت او المنظر او يشبهوه الهيئه يبقى دي أمور لابد بد ان تعرف عند رسولين نعم قوله أن تكون تكون على معنى الناس من الحكم مثل هذه النتيجه اسمى اقرى من سكينه اذا يعني لا بد ان تكون عزه الحكم مشتمله على معنى المناسب من الحكم نمر رباً مؤلفوا مثلاً بالإستاذ بالقم والقم وقاموا حرارهم لأثناء هذا الشيء إذا كل شيء حقاً فيها لتجاره وهو القم وهذا لا يعجب قياساً بل هو حقيقة لكن فعض العرباء يقول لا يعجب قياساً ولكن صحيحة انه حقيقة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مذكرة للقم لكن عظيم قال الخمر لا تكون الا من الحد وما عدا ذلك يوم في عليها وعلى كل حال إذا قلنا ان الخمر مرتبه من الحد سنقول المصطلحات الاخرى يثبت لهم حكم الخمر بوجود العده من الافكار والافكار هو على وجه الهزه والضابط اما تغطيه العقل لغير هذا فليس في انسان فالبيت مثلا غير نصب لانه ليس فيه زجره رمضان ولكن اصبح فيه زجره رمضان فتجد الشاه وعياده الناس يجد وجده ويجد طرفا ونشوه وانه فوق الناس قال الشاه ومشربها فتضرسها كلها فقال حمده بوصول صلى الله عليه وسلم لما شاء هل انت الا عفيه ابيك يعني طبعا سكران يعني سكران طيب فاذا كان المعنى فان كان المعنى وصفا تصريحيا لا مناسبه فيه، لا فقد التعليل به يستوي هو مثلا كان المعنى وصفا تصريحيا الوصف التصريح والوصف لا يكون فيه للوصف وقوره لان كان المعنى وصفا نعم ترضيا لا مناسبة فيه لم يرسش التعليل به كالسوادي والبياض مثلا إذا وصف ترضي هنا المرد به ما لا مناسبة فيه فلا يصح التعليل به هذا اسم وصف ترضي مش في كل كذا نعم به ذاك اعتقد ان من منطقه واقوله ان زواجها فمثل ابن بلد فغادرنا رجاء ان كثير الشعر قد من فصنع عقاب جهاز النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله اني جمعت الراضي في رمضان فما عليا يقول عليك ذكر وتذكر فهذه اوصاف هي اوصاف صوتيه اي ورثانه او مصححهم اصلع او طويل اراجل هل يكون ممكن تحط الاموال ان يستلم الجواز ان حكم ترك تحضر الاموال بالامان يعني نعم أن... ولا اعتبار بهذه الاوصاف طويل قصير قوي مفتول عضلات كل دي اسمها اوصاف ايه اوصاف ايه ترضيه او صف وصف ترضى يعني لا مناسبة له فين في نقول إن الأوصاف اللي ما نشتغل اللي ما ذا عليها الحكم، اللي مش عله في الحكم. كل دي نفرح ونرجع على العلة التي علّق شارع الحكم دي. هي دي اللي هنقص عليه. هي دي اللي إحنا منيجون نقص بنعتبرها. ما نجيش نقص فرع على أصل وتكون العله مش... الـ... ليس ليست معتبره في هذا وليست هي علة الحكم. مثال ذلك حديث النعمان. مثال ذلك حديث النعمان والله أعلم أن على قال رسول الله صلى الله فقوله أذل وصفر طويل لا ما يكون يعني ما يكون شبه ما يجي نوع أبيض عبد أبيض ولا لا أنت ما لكش خيرة أنت ترجع إليه مباشرة. لا الأمة إذا عتقت فإنها تخير بين أن تبقى مع زوجها العبد وبين أن, إيه أن تتركه أسود أبيض طويل قصير دي كلها اوصاف إيه فرضي نعم ولذلك يدخل في يوم الأمس إذا تحت تحت عحبه وإن كان أبيع وإذا عضبت تحت عحبه وإن كان أجير. طيب قال فنحن نقول هذا الحديث فيه وصفه وحديث بريرة يعني وصف صرضي لأسرى لو في الحكم وهو كونه إيه أسوس ووصف معنوي لو تأثير في الحكم وهو كونه عبد. فإذا قال قالت ما وجه تفريقكم بين هذا وهذا قال قائمة لا وجه بين هذا ونهذا الجوائل قلنا وجه ان أنك كنتم له أفضل تفريقه هو الغضاء تفريقها لأنها أفضلت أعلى فيما مصيرتك ولا فلا لأن غاية ما يكون في عددنا أنها ترفض إلى مطلع الدوشي بطر وليس لها في الارض كانت أسود فليس هذا من أجل الثوائد ولهذا نقول ان الثوائد عينة تُطُرُجِ مُخُمْ فَرْعَا بين المراه مُرْأَةِ ورب وعُبَّ أسودِ الابيض الأبيض يوم الموحفين هو, هو الوضوء الموحفين نعم يعني امراه زي... تزوجت رجلا وهذا الرجل أسرع فإذا أنا منه ليه أطلع فهذه علّة لا تؤثر على المعاشرة ولا تؤثر على الشيء فلو طلبت الصلاق يقول لها خلص هاتي قول لحبي خصيصا تقول لها ومعنى للي يعني لو جوّد الشارع للي فسخ لأن تأخذ حقوقا كما لو وجدته مثلا عنينا ما عند شهوه ابدا ولا آآ آآ ينتشر ذكره وهذا هو الاصل في الزواج وده المراد يبقى تمشي بتاخد حقوقها اذا جوزنا لفس خلاص اما اذا لم نجوز لفس يبقى انا لا خالص مش عارفه في خلاص هذه كل حاجه اخر فيها ورطان الاسود هذا وتمشي ويطلقه فيه ليه لان هذا وصف ليس يعتبر لانه مش مؤثر على انا في هذا نعم ولكن شايفة شايفة طالب كان أن يكون وعلى ذلك يرجع الى ان لها خلالها بحيث انها ملك نفسها وكان كل انشره يمكن ان يلبسه فضل دول وهي تطالب الى طلب ملكت نفسها فلا خيار بل يرجع ولكن ملك المطالبه نفسها ملكوا المطالبه نفسها وهو على ان يكون او عدل. ولهذا قال جيل الاسلام كلمه كلمه لمن عرفت الخيار بين البقاله مع زوجها والدبس ولو كان زوجها فطر لكن افضل ما زال يجلس الامور لان الاصل في الاوصاف والمعاني التقييد وهذا معروف وما هذه العله مناسبه لانه يجب ان وانها لو عشقت وزوجها خوفا فليس لها اختيار الا اذا علمت إذا ان سائدها اصلاها على هذا الكون لكن ابني او لو جرى تقول لها اختيار وهذا القول الذي فيه التفصيل يكون بعد قوله لا يجعل لها اختيار مفتقرا ولا يعد ذلك خروجا عن الاجماع ولهذا مر علينا بالاجماع لانهم يظلوا اجداب القول الثالثه اذا لم ياخذوا مع ميراث القومين المجمع عليهما نعم.خامساً أن تكون علة موجودة في الفرع في بالأصل لأن في الله وإلایت أن يعيد عن تأديم. بينما تكون علة موجودة في الفرع لا نرده إليها. نعم. نحن بنقيس الفرع على الأصل. ليه بنقول بعلة جامعات بينهم؟ فإذا كانت العلة مو الموجودة في الفرع. كوجودها في الاصل صحة وإلا فلا قالوا قائل تكون في الفرع يعني النص واضح بتحريم التأثير فإن قال لي أوف فقد اتكب من الحرم. فلو جاء واحد وقال أنا ضربت ابي نقول لا شيء عليك لانه لا نص في منع ذلك هل يصح هذا نقول هذا حرام فإن قال من النص هذا الضرب في نص من كتاب الله سبحانه وتعالى نقول فلتقل هم أوف نقول أوف نقول أوف انا ضربت على أنا انا ما وجدتش فنقول العله الموجوده هنا في الفرع ايه موجوده في, في, في الأصل واقوى فلا يمكن ان يقول عاقل لان الممنوع من الابن لابيه ان يقول اف والجائز ان يضرب ولكن نقول هذا من باب ايه هذا من باب اولى طيب كذلك قوله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلنا في الحلوة الحرم الغراب والحدقة والحدقة والعقرة والفأرة والكلب العقور فلو جاء الأسد هذا إذا هو أقوى يبا هذا إيه هذا يقتل بإذائه ما. طيب مثال ذلك مثال ذلك أن يقال أن يقال في تأثير لها في كل جونه ذكيلا يقال يقال يعني كده في السلطوي البر فهذا نعم عله تحريم الاصناف اللي هي البر والملح والتمر والشعير نكون العله دي فراح صح ان التفاح على على البر لان البر مكي التفاح لا يكى إذا صحة نلحق التفاح بهذا طالما قررنا أن العلة هي إيه؟ إذا العلة اللي موجودة في الفرع إذا تكون موجودة في الأرض طالما قلنا بأن القياس وتحقق فرع بأصل علة بينهما. طيب والخلاصة أن القيا أن القياسة والخلاصة على القياسة مشكلة غلطت قلوب وليها أولا يصد أقوى منه. اللي يصدق من دليل أقوى منه نعم يعني ما طلع ما الحكم اللي أنا بالقياس وهذا الحكم يكون مصادما لدليل أقوى منه دليل سواء من أو بالإجماع أو بقول الصحابة عند الاعتبار نعم يكون الحكم بنص أو إجماع بنص لابد يكون الحكم العصي ثابت بنص او اجماع لان انا بقيس على اصل الاصل لازم يكون ثابت وان لو انا قست على شيء مش فالقياس لا يصح وعليه فهل يصح القياس على القياس لا رجح الشيخ انه لا على اعتبار ان القياس ايه احتمال ان يكون غير صحيح وايضا لان هذا فيه اضطراب ولان هذا في طاق الاولويه نعم ان يكون الحكم, الحكم لأن الاصل الذي انشئ به الفرق بالاصل الذي الفرق بالاصل الاشتراك فيه في العلم فلا بد ان يكون الحكم الاقصى عله معلومة, معلومه معلومة حتى ينضبط القياس معلومه حتى ينضبط القياس نعم. ان تكون على لابد أن تكون العيلة مستملة على وصف المناسب للحكم زي الخمر فاعلة الإسكار الخمر فاعلة الإسكار الإلزام بالكفارة في رمضان للرجل في جماعي في الجماع بالجماع أتى امرأة أتى غير امراه كان رجلا طويلا كان رجلا قصيرا كان رجلا من البادية كان رجلا من الحضر من المدينة من مكة كل هذه الاعتبار بها لي كلها اوصاف غير فرضية، فلابد أن يكون الوصف إيه فرضي. نعم. في الفرع موجودة في الأرض كوجود في تكون العلة الموجودة في الفرع في ال... تكون موجودة في الفرع كوجودها في في الأصل. زي خياط الرب على التأفف بالأولوية طيب ناقص عند اقسام دي